إذ قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فإما ترين معناه فإن تري من البشر أحدا فلفظة إما مركبة من إن الشرطية وما المزيدة لتوكيد الشرط والأصل ترأيين على وزن تفعلينا تحركت اليا التي هي لام الكلمة وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا فصارت تراينا فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الراء لأن اللغة الفصحى التي هي الأغلب في كلام العرب حذف همزة رأى في المضارع والأمر ونقل حركتها إلى الراء فصارت تراين فالتقى الساكنان فحذف الأول وهو الألف فصار ترين، فدخلت عليه نون التوكيد الثقيلة فحذفت نون الرفع من أجلها هي والجازم الذي هو إن الشرطية لأن كل واحد منهما بانفراده يوجب حذف نون الرفع فصار ترين فالتقى ساكنان هما الياء الساكنة والنون الأولى الساكنة من نون التوكيد المثقلة لأن كل حرف مشدد فهو حرفان فحركت الياء بحركة تناسبها وهي الكسرة فصارت ترين كما أشار إلى هذا ابن مالك في الخلاصة بقوله واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجالس قفي نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون واضمم وقسم سويا وما ذكرنا من أن همزة رأى تحذف في المضارع والأمر هو القياس المطرد في كلام العرب وبقاؤها على الأصل مسموع ومنه قول سراقة بن مرداس البارقي الأصغر أري عيني ما لم ترأياه كلانا عالم بالترهاتي وقول الأعلم بن جرادة السعدي أو شاعر من تيم الرباب ألم ترأ ما لاقيت والدهر أعصر ومن يتمل العيش يرأ ويسمعي وقول الآخر أحن اذا رأيت جبال نجد ولا أرأى إلى نجد سبيلا ونون التوكيد في الفعل المضارع بعد إما لازمة عند بعض علماء العربية ومن قال بلزومها بعد إما كقوله هنا فإما ترين من البشر أحد المبرد والزجاج ومذهب سيبويه والفارسي وجماعة أن نون التوكيد في الفعل المضارع بعد إما غير لازمة ويدل له كثرة وروده في شعر العرب كقول الاعشى ميمون بن قيس فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها وقول لبيد بن ربيعة فإما تريني اليوم أصبحت سالما فلست باحيا من كلاب وجعفري وقول الشنفراء فإما تريني كابنه الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا اتنعل وقول الآخر زعمت تماظر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي وقول الآخر يا صاح إما تجدني غير ذي جدة فما اتخلي عن الخلان من شيامي وأمثال هذا كثيرة في شعر العرب والمبرد والزجاج يقولان إن حذف النون في الأبيات المذكورة ونحوها إنما هو لضرورة الشعر ومن خالفهم كسيبويه والفارسي يمنعون كونه للضرورة ويقولون إنه جائز مطلقا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان أبوك امرأسو وما كانت أمك بغيا لما اطمأنت مريم بسبب ما رأت من الآيات الخارقة للعادة التي تقدم ذكرها آنفا أتت به أي بعيسى قومها تحمله غير محتشمة ولا مكترثة بما يقولون فقالوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا قال مجاهد وقتادة وغير واحد فريا أي عظيما وقال سعيد بن مسعده فريا أي مختلقا مفتعلا وقال أبو عبيدة والأخفش فريا أي عجيبا نادرا قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الذي يفهم من الآيات القرآنية أن مرادهم بقولهم لقد جئت شيئا فريا أي منكرا عظيما لأن الفري فعيل من الفرية يعنون به الزنا لأن ولد الزنا كالشيء المفترى المختلق لأن الزانية تدعي الحاقه بمن ليس أباه ويدل على أن مرادهم بقولهم فريا الزنا قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما لأن ذلك البهتان العظيم الذي هو ادعاؤهم أنها زنت وجاءت بعيسى من ذلك الزنا حاشاها وحاشاه من ذلك هو المراد بقولهم لها لقد جئت شيئا فريا ويدل لذلك قوله تعالى بعده يا اخت هارون ما كان أبوك امرأسا وما كانت أمك بغيا والبغي الزانية كما تقدم يعنون كان أبواك عفيفين لا يفعلان الفاحشة فمالك أنت ترتكبينها ومما يدل على أن ولد الزنا كالشيء المفترى قوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن قال بعض العلماء معنى قوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أي ولا يأتين بولد زنا يقصدن الحاقه برجل ليس اباه هذا هو الظاهر الذي دل عليه القرآن في معنى الآية وكل عمل أجاده عامله فقد فراه لغة ومنه قول الراجز وهو زرارة بن صعب بن دهر قد أطعمتني دقلا حوليا مسوسا مدودا